مسامع الخير للإنشاد تقدم يا شعبه بوثور ثورة على المغرور يا شعبه بوثور ثورة على المغرور اتنفس الحرية وافرح بأحلى هدية ازاي بتجري الدنيا ولا زمان الآء نفس الحرية وافرح بأحلى هدية إزاي بتقري الدنيا ولا أنا زمان الله قرب طلوع الشمس يقلي ظلام الأمس واسمع لصوت الأدس بيشتكي لله قرب طلوع الشمس يقلي ظلام الأمس واسمع لي صوت الأدس بيشتكي لله بيشتكي لله يا شعبه بوثور ثورة على المغرور يا شعبه بوثور ثورة على المغرور اتنفس الحرية وافرح بأحلى هدية إزاي بتقري الدنيا ولا زمان الأوه اتنفس الحرية وافرح بأحلى هدية إزاي بتقري الدنيا ولا زمان الأوه وعاتي خلي الظالم يبقى عليك يوم حاكم وعاتي فكر تاني. تخضع لغير الله وعات خلي الظالم يبقى عليك يوم حاكم وعات فكرتاني تخضع لغير الله تخضع لغير الله يا شابه البذور ثورة على المغرب شا به دور على المغرور اتنفس الحريه وافرح باحلى هديه ازاي بتجري الدنيا ولا زمان الان اتنفس الحريه وافرح بأحلى هدية ازي بتجري الدنيا والناس انا لله لا تستكلي الذل وتقول ده حال الكل واسكت وما ومنهم لله لا تستكلي وتقول ده الكل واسكت وما ومنهم لله ومنهم لله يا شعبه بثور ثورة على المغرور يا شعبه بثور ثورة على المغرور اتنفس الحرية وافرح بأحلى هدية ازاي تجري الدنيا ولا زمان الآه اتنفس الحرية وافرح بأحلى هدية ازعي بتجري الدنيا ولا زمان الآن واسمع لخير الورى من زي يوم يا ترى من دمع بل السرى هايم بأمر الله بيقول أخوك المسلم ما تخزلوش يا مسلم للدين لازم تسلم واسمع كلام الله واسمع لخير الورى من زي من يا ترى من دمع بل السرى آيم بأمر الله بيقول أخوك المسلم ما تخزلوش يا مسلم للدين لازم تسلم وسمع كلام الله وسمع كلام الله يا شعب بوذور تورى على المغرور يا شعب بوذور تورى على المغروور اتنفس الحرية وفرح بأحلى هدية ازاي تقرب الدنيا ولا زمان الله انت احلى هديه إزاي